مساء الخير عليكم وأهلا بكم في أول حلقات برنامج على الويب مع حرانكش وفي البرنامج ده احنا بنستضيف أو بنحاول نستضيف ناس من اللي بيكتبوا على الانترنت ونناقشهم في أفكارهم سواء كان في الفيسبوك أو في المدونات أو ليهم تأثير معين في في, في, في أي حاجة في الفضاء الانترنتي الكبير هدردش في طول الحلقات دي أتمنى أنتم ما تزهقوش منها وأنا بدردش مع ناس يمكن بعرفهم شخصيا ويمكن في منهم أصحابي وأتمنى أن تستمتعوا بالدردشة دي زي ما أنا إن شاء الله هستمتع بيها وهستمتع بالناس دي النهاردة في أول حلقات معنا المدون المصري اللي حاصل على جوائز عالمية في التدوين ومنها جوائز في حول الإنسان وصاحب أكبر مكان في, في, في الإنترنت نشر فيديوهات تعذيب بتحصل داخل السجون المصرية معنا المدون وائل عباس مساء الخير يا وائل. مساء النور ازايك؟ الحمد لله ماشي الحال مش عارف بس يعني ابتديت اني حبيت اني الموضوع يبتدي بحلقة مع وايل عباس وايل عباس مش بس مدون بيكتب هنا في مصر لا كمان اه هو يمكن بيكتب عن الشأن المصري الداخلي بس كان من اوائل المدونين وقدر بسهولة قوي ان هو يوصل الناس كلها في كل العالم تعرف عنه بدأت التدوين ازاي كده في عجالة لان في مواضيع كتير هنتكلم عنها غير المواضيع الصغيرة دي والله هو التدوين بدأ بالصدفة يعني أنا كنت مهتم أكتر بالصحافة وتحديداً بالصحافة الإلكترونية أنا كنت موجود على الإنترنت تقريباً من سنة 1994 بس كنت بعمل حاجات مختلفة وما كنتش بكتب باسمي الحقيقي يعني أنا ابتديت في غرف الدرداشة مثلاً كان غرف الدرداشة يعني ليها تارجت غير إن الواحد يتعرف على بنات؟ كان ده التارجت الأساسي بتاعها وقتها علشان كده أنا حاولت إن أنا أعمل حاجة مختلفة أنا حاولت إن أنا أخلي الناس تتناقش في مواضيع سياسية أو اجتماعية أو دينية وتتكلم في مواضيع جدّة فدي كان أول محاولاتي بعد كده لقيت أن فيه قبول من الشباب عنده قبلية أن هو يتكلم في مواضيع جدّة فابتديت تكون زي مجموعات بلدية ونتناقش برضو في المجموعات دي ابتديت الناس اللي معايا تكتب مقالات وتبعتها للبعض وأنا أكتب مقالات والناس وابعتها للناس والناس ترد عليها وتقدر رأيها فيها عملت موقع شخصي ليه في سنة 98 ده كان اول موقع ليه على الانترنت كنت منشر فيه المقالات والحاجات اللي انا بكتبها على الانترنت بس ده اختفى دلوقتي مش كده او موجود؟ ما اعتقد انه مش موجود دلوقتي يعني او لو موجود هو مش معروف قوي يعني آه في ابتديت بعد كده ظهرت كتابة باللغة العربية على الانترنت في 1998 فأكتبت أهتم أن أكتب مقالاتي باللغة العربية كنت أكتب الأول معظم الكلام الحاجات بالإنجليزي أو بالفرانكو عربي يعني عربي بحروف لاتينية وبعدين ظهرت الصحافة الإلكترونية تقريباً في حوالي سنة 2000 صحفة الإلكترونية عربية ومصرية اهتميت كان في مصري ساعتها سنة 2000 كان في صحفة الإلكترونية مصرية؟ أعتقد أه على ما أتذكر يعني لا ما اعتقدش كان في مصري كان في عربي اه يمكن فبتريت ابعت المقالات دي ليهم وفوجئت انها بتتنشر والنفية ليها قراء كتار يعني في مقال مثلا بعته لقيت فوجئت ان عليه أربعين ألف زائر فرحت بنجاح التجربة دي واستمرت فيها بس كان في نقطة جزرية بقى في سنة 2004 لما بتدى يحصل حراك سياسي في الشارع المصري وللأسف الحراك السياسي ده ما كانش حاصل ليه تغطية كافية في الاعلام التقليدي في الفضائيات او في الجرائد المطبوعة فانا كنت بنزل بنفسي واصور واسجل واكتب حاجات وكده بس لأسف الصحف الالكترونية ما كانش بتديني المساحة الكافية ان انا نشر كل المحتوى اللي انا بتحصر عليه في الشارع فقررت ان انا يبقى عندي حاجة خاصة بيا فعدت ادور على ايه الحاجات اللي تنفع انشر فيها المحتوى ده وتكون تفاعلية وتكون بتدعم الفيديو والسور والكلام ده فاكتشفت المدونات اكتشفتها عن طريق الصدفة عن طريق الصدفة وانا بدور وبدور على على مكان احط فيه المحتوى بتاعي بشكل سلس او بشكل سريع ما محتاجش تدخل مني في التصميم او في التغيير تعديل الكود او الكلام ده الا في مناظر يعني وبيتيح برضو تفاعلية في ان الناس تتعلق عندك وتكتب تتناقش معاك وكلام من ده فعملت مدونة مع مجموعة من أصدقاء، كان اسمها صوت الشعب، كان معايا ثلاث أصدقاء آخرين. ممكن أسامي ولا صعب؟ يعني كان محمد الشرقاوي ودينا علام وليانة بهجت، وبعدين قررت أن أنا أعمل حاجة بتاعتي أنا الوحدي وهي الوعي المصري. ده كان في أواخر سنة 2004. يعني يمكن أواخر 2004 كمان بيفكرنا بتاريخ 12-12. كانت يمكن اول مظاهره للحركه المصريه من اجل التغيير كفايه كانت عند دار القضاء كنت فيها المظاهره دي وقال. كنت في المظاهره دي يعني وصورتها لا بصراحه ما كنتش يعني التواجد الامني ما كانش بيسمح لي ان انا اعرف اصور المظاهره دي بس انا صورت حاجات قبلها وصورت حاجات بعدها كان في حاجات قبلها كان في حاجات قبلها بس مش بتاعه حركه كفايه يعني بتاعه امنه تقريبا حمل ممكن لا مش الحمله يعني كان في حاجات عن فلسطين كان في حاجات منهضة العالمة والصحيونية اه ما خانيتش يعني بت... بمواجهة حاجة... للنظام والشان الداخلية كانت حاجات معظمها عن فلسطين وكلام من ده لكن اول مرة حد يهتف ضد النظام وضد رئيس الجمهورية وينادي بعدم التوريس وعدم التمديد كانت في المظاهرة دي وده معناه ان انت قبل 2004 كنت بتغطي مظاهرات لفلسطين هنروح لفاصل وهنيجي تاني علشان نكمل <تصفيق> كلام على الموضوع ده وارجعنا لكم تاني ولسه في برنامج على الويب ومع المدون وائل عباس وقبل 2004 كنت بتغطي مظاهرات فلسطين انا كنت بغطي اي مظاهرات معارضة مش بالضرورة بتتكلم عن فلسطين لان كانت, كانت مظاهرات معارضة؟ كان في مظاهرات على ضد الكويز مثلا ضد الكويز اللي هي بتدخل المصانع المصرية في اتفاقيه مع اسرائيل عشان يصدروا المنتجات بتاعتهم لامريكا كان في كان في حاجات كتيره مش يعني م... م... وكانت معارضة مش بالضروره تكون قضيه التوريث او قضيه التمديد فاهم ازاي؟ يعني انت شايف اني كان قبل الفين واربعا مظاهرات اللي, بت... اللي بتدعم فلسطين آه. كانت برضو مظاهرات ضمنيا هي معارضة ولذا كان يجب عليك تغطيتها في وقت ده؟ هي بالتأكيد اه بالتأكيد اي اي فعاليات معارضة كان من من المهم انها توصل للجمهور يعني الجمهور يوصله ان في ناس بتحتج آه... طب ليه الوضع تغير? يعني برضو بقى تحصل فعاليات دعم آه. لفلسطين آه. وما بتديش لها اي اهتمام بالعكس انت كان ممكن كمان اللي بي انا مش اللي شايف انزل. ان فلسطين نيها الاولوية في الوقت الحالي انا شايف ان مصر بتنحدر الى هو صحيقة ولازم يكون كل تركيزنا على الشأن الداخلي حاليا انه موضوع التغيير وموضوع محاربة الفساد وموضوع محاربة التوريس وموضوع مزيد من الديمقراطية فعلشان كده انا شايف ان اي او اي توجيه للجهود في اتجاه اخر هو موالسة للنظام. وأنا ببتهم معظم اللي بيشتغلوا على عديد فلسطين وومعمر ما شفتهم بيشتغلوا على عديد التغيير أو التوريس بالنهم بيوالسوا النظام والنهم بيشتغلوا على حاجات بيشعروا فيها إن هم آمنين من بطش النظام وبيبتعدوا عن المصالح الحقيقية للشعب المصري. طيب إحنا لينا مصالح ممكن تكون في فلسطين بس ده على المدى البعيد أو مصالح مش قريبة من من أوت الشعب أو مش مش قريبة من حالة الشعب حاليا بس في نفس الوقت كنت من الداعمين للحركة السياسية الأخيرة اللي حصل في إيران. بالتأكيد. لأن ده, ده نموذج يحتذى ونموذج إحنا يعني بنتوقع أنه ممكن يحصل في مصر أو عايزينه يحصل في مصر أو نموذج ممكن يكون ألهم بالحصل في مصر بس ممكن يكون نجح أو عمل تأثير أكتر طب ليه ما حصلش في مصر لغاية دلوقتي يمكن نموذج زي ده؟ رأيك فيه؟ بص هو في قيادات في في إيران الناس ملتفحة حواليها زي مساوي وخروبي والناس دي إحنا مالأسف عندنا تشتيت وعندنا قيادات المعارضة بيضربوا في بعض وبيشتموا في بعض وبيدقوا وبيدر... أسفين في سمعة بعض وده مش لطيف يعني حتى لأن ما ظهرتش قيادة توحد الناس دي لكن, لكن الناس متوحدة برضو حول الهدف لكن هي مش عارفة تمشي إزاي يعني إحنا شفنا ده في المحلة يعني الناس في المحلة كانت عارفة مين عدوها الناس في المحلة نزلت البانارات بتاعة صور حسني مبارك وداست عليها فهم وكده ما عندهمش تشوش وما عندهمش مشكلة في انهم يعرفوا مين عدوهم الحقيقي لكن بس المشكلة في الدنيا تمشي ازاي تمشي مين ولا تمشي شمال تمشي ورده ولا تمشي ورده هي دي بس المشكلة الوحيدة بس هو يعني انا مش عارف يمكن احنا من 2005 لغاية دلوقتي كان تطورنا الطبيعي وحتى لو بصيت في التصريحات اللي خارجه من قيادات المعارضة في مصر كانت تطورنا الطبيعي ان احنا بنحتفل بسنة على الاقل بسنة على ديمقراطيه غير غير الوضع في ايران يعني الوضع في ايران يمكن ان احنا ما حسيناش بتطوراته بالافل الناس خليني طب اخلص الجمله دول ناس حاسين او ناس عايشين في قمع وناس عندهم تطبيق للحدود وناس عندهم حكومة وناس عندهم الرئيس بتاعهم فقيه ما يقدرش ان هم يعرضوه لكن احنا عندنا الوضع مختلف بقال اربع سنين و... و... ولسه ما حقا ناشده ليه? انت شايف ده ليه? وانت كنت جزء منه من الف وانه. اخطر انواع الدكتاتورية هي الدكتاتورية المنافقة. الدكتاتورية اللي بتدعي حاجة وتعمل حاجة. احنا عندنا النظام بتاعنا ما بيقولش انا دكتاتور. ما بيقولش انا امري هو اللي يمشي وغيري لأ. دكت... النظام عندنا بيسمح بوجود احزاب. وهمية. بيسمح بوجود صحافة حرة. وهمية. بيسمح بوجود مجتمع م... مدني. وهمي. مش حقيقي. عامل وجهة قدام قدام العالم بان هو فيه حريات وده اخطر من النظام الايراني نظامنا الايراني واضح وصريح النظام السوري واضح وصريح النظام التونسي واضح وصريح احنا دكتاتوريه واحنا كده واللي مش عاجبه بنوديه المعتقلات وبنعبسه وبن... احنا النظام بتاعنا عامل نفسه ماشي قانوني بيحبس الناس بتهم غير التهم اللي هو قاصد يحبسهم عشانها يعني انت لو ناشط سياسي عمل لك قضية مخدرات يعمل لك قضية تزوير يعمل لك قضية ادابي يعمل لك قضية مش عارف ايه وده اخطر ثانيا احنا عندنا قوه الامن في مصر رهيبه انت تعرف ان في احصائية بتقول ان احنا عندنا في قوات الشرطة مليون ونص فرد اكتر من الجيش. دي مهزلة. الامن المركزي الواحد وفيه مليون عسكري. ضد ومواظمهم كمان بيبقوا مجندين ضد مين? ضد الشعب. الامن المركزي ده مش هيحارب اسرائيل. مش هيحارب ليبيا. مش هيحارب امريكا. مش هيحارب السودان. ده بيحارب الشعب المصري. طيب. أم... عايزة نتقل بك يعني مش بعيد عن الكنام اللي احنا بنقوله بس خالد يوسف كان في مؤتمر. مش مؤتمر مهرجان سينمائي وصحفي امريكاني واضح انه كان مذاكر يعني سأله وقال له هوا ليه السينما الايرانية في ايران طلعت عملت المظاهرات اللي ضد احمدين اجاد بالمنظر ده والسينما المصرية اللي انتو بتقول ان انتو بت يعني روادها ما عملتش ده في مصر فالراجل قال له لأ يعني طبعا خالد يوسيف عارف يرد عليه بس ما معارفش يرد عليه كويس يعني تهف الكلام فده يمكن ده برضو ليه ربط ان المشكلة بتاعتنا مش بس في مجتمع مدني وهمي واه احزاب وهمية لا ده كمان احنا عندنا سنمة واغاني مش كويسة اولا انت ايه رأيك اه بالتأكيد احنا عندنا الانتاج الفني مش حر مش بيتناول كل القضايا اه معتمد اكتر على الهلس وعلى المواضيع المبتزل اللي هو ولد فقير وبيحب بنت واحد غني وعايز تجوزها وهي اللي هتنتشره وبتاعه وبيدعب احلام وغرائز الشباب بحلول مش مش وقعية لمشاكله. ال السينما اللي بتحاول بقى تتكلم في الحاجات السياسية مغرضة. وممولة. بمعنى. يعني ليها ايدولوجيات وليها اجندات. وين المشكلة لما تكون سينما بتتكلم عن حاجة سياسية وليها ايدولوجيات? فيه ان هو ما بيقولش كده صراحة لكن هو بيدمج الحاجات دي زي السم في العسل جوه الفيلم بتاعه. يعني لما تحط لي سورة جمال عبد الناصر. او لما تحط لي القومية العربية. او لما تحط لي معرفش حرب العراق. أو ما ت... مش دي يا جدعان انتوا بتتوهموا الشعب ليه ما انتوا كده بتعملوا زي النظام ما هو النظام زي الفل برضو الحزب الوطني بيدافع عن فلسطين وبيكره اسرائيل والكلام ده كله زي الفل لكن نتكلم بقى عن غلاء العيش نتكلم عن البطالة? نتكلم عن العنوسه نتكلم عن مشاكل الاسكان نتكلم عن الفساد السياسي نتكلم على ان الدولة مفروض ما تنحصرش في رمز سواء كان رمز ده السادات او عبد الناصر او حسني مبارك وان احنا محتاجين النظام ده يتغربل من فوق لتحت احنا محتاجين دولة مؤسسات. محتاجين طيب. تقليل صلاحيات رئيس الجمهورية. محتاجين رئيس الجمهورية ده يبقى موظف. الفن ما بيتناولش الموضوع من هذا الجانب خالص. الفن بيحاول يمجد شخص ويخصف بشخص ثاني الارض. ومش ده الحل بتاع الموضوع. اكيد طيب. انا عايز ارجع بيك تاني لموضوع الـ الـ التدوين. وان انت دلوقتي بقى يمكن اربع او خمس سنين. بتدون بصفة مستمرة او بصفة منتظمة سواء كان على المدونة بتاعتك او كمان على التويتر او سوشيال أو أو نتوركس التانية انت شايف تقييمك انت ايه لمجتمع المدونين في مصر شايفهم ماشيين في خطوط متقربة ولا متبعدة شايفهم بيفيدوا الحركة الوطنية ولا بيدروا منها بص هو مجتمع التدويني في مصر الوقت بيمر بحالة ضعف احباط كبيرة ومدعونين كتير قوي من اللي كانوا النشطاء زمان ما مش بيدوينوك خالص يعني التفتوا لحياتهم الشخصية او التفتوا الوظيفهم او كده وده شيء انا متدايق منه بصراحة بس برضه هزعم للتدوين حاجات كتير قوي يعني هقدر ان هو يغيرها هي مش حاجات كبيرة بس حاجات مهمة يعني في تبوهات كتير اتكسرت في الصحافة في المجتمع المدني وفي الاحزاب السياسية التدوين اتكلم بجرأة عن قضايا زي المثليين قضايا زي البهائيين، قضايا زي مشاكل لقابات، التدوين تكلم عن التعذيب في أسام الشرطة الشرطة دي كانت عاملة زي الجيش كده تابو، محدش بقرأ ناحيتها، تابو ده تكسر تماما انتهى نشرتي كم فيديو تعذيب يا غير؟ حوالي حاجة وعشرين حاجة وعشرين فيديو تعذيب كلهم كانوا بيوصلوا لك من مصادر خاصة ولا في منهم سجلتهم بنفسك؟ لا اللي سجلتوا بنفسي كان عنف جوه المظاهرات انا ما تعذيب داخل السجون المصرية كله بيتسرب لي بيتسرب لك آه. وبيجي لك ع شخصيا او عن طريق ال... مظبوط عن طريق عن طريق شخصيا الناس بتقابلني وجها لوجه او عن طريق الانترنت ومعظم الناس ما بتحب انها ما مت... تقولش ما تكشفش ب... عن شخصيتها الحقيقيه وانت فعلا كنت بتقوم بدا. طيب انا عايز اسالك سؤال تاني. آه... دلوقتي كنت بتقول ان النظام المصري ناجح جدا ان هو يكذب على العالم كله ويقول لهم إحنا عندنا مجتمع مدني وعندنا احزاب سياسية و و و والعالم عايز يصدق لأن العالم برضه ليه انت مصادر انت مضاده مش بس من خلال تدويناتك يعني بعد ما الناس كلها عرفت ان في مدون في مصر بيدور عن التعذيب اسمه وائل عباس فمن خلال لقاءاتك وانت خليك لقاء تقريبا في جامعات أمريكية من حوالي 3 أو 4 شهور وكان في لقاء بس تم الغائه في الاخر كان في الكونجرس وكان في عدة لقاءات غير الفيديو كونفرنسز غير الدبلوماسيين اللي انت بتعرفهم يمكن فينا او ليك هل عاهم علاقات بتقدر تغير الصورة دي؟ او بتحاول تغيرها وهل بتقدر تغيرها ولا لا؟ انا بحاول بقدر الامكان اوضح الصورة لهم الصورة الحقيقية علشان في ناس كتيرة بتوصل لهم البروباجندا بتاعت النظام المصري والنظام المصري ناشط جدا برا وبيعمل اعلانات في التلفزيون اعلانات سياحية ان مصر دي لقصر واسوان والهرم وشرم الشيخ ونضيفة وجميلة وشمس وما بيجيبش صور طوابلي العيش طبعا ما بيجيبش صور الناس اللي بتتقتل في المظاهرات في الانتخابات عندنا حداشر شخص اتقتله في الانتخابات البرلمانية اللي فاتت.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 تمويل منهم وما ياخدش تمويل من الامريكان لا كله وسخ بصراحه كل الحكومات وسخه تمويل من الامريكان ايه تمويل من الامريكان تمويل من الامريكان بي يعني بيقولوا ان الامريكان وحشين فما ناخدش منهم تمويل بس بناخد تمويل من دول تانية في اوروبا مع ان الدول دي ممكن تكون اوسخ من امريكا في حاجات واوسخ من امريكا في تعاملها مع اسرائيل يعني بتدعم اسرائيل بشكل اكتر من امريكا بس احنا بنحس علشان مش جزء من المشروع الصهيوني الامريكي كله جزء من المشروع فيش حاجة فيه اسمها فيه مشروع صهيوني صاهي وامريكي. في صهيوني واوروبي امريكي. كله مع بعض. انت زوتوا اوروبا على المشروع. اه أو بالتأكيد اوروبا بتدعم اسرائيل بشكل كبير جدا وبتدعم نظام مبارك. يعني كون ان فاروق حسني مسلا ده يترشح لليونسكو. وهو جزء من هذا النظام الفاسد القمعي. فدي مسخرة. ان حسني مبارك والزام مبارك يحصل على شهادات دكتوراه فخرية. ان هما يتكرموا في مناسبات دولية مختلفة. ان هما ياخدوا جواز عالم بتاع ف... ايه؟ طيب ها ها ها هنكمل بعد فاصل علشان الحوار سخن هنكمل على موضوع فاروق حصني وخسرته في اليونسكو هنكمل كمان على هل ينفع اه او هل في مدونين بيستفادوا من تدوينهم بشكل غير معنوي بعد الفاصل نروح لفاصل ونجيلكو تاني وارجعنا لكم تاني ولسه معاكم في برنامجكم على الويب ومعنا المدون وائل عباس وهنكمل كلامنا عن اه الاوروبيين كمان جزء من المشروع الصهيوني انت قلت ايه انا ما بحبش المسميات دي وما بحبش بالذات موضوع الصهيونيه والكلام ده انت اللي مش انت, انت اللي سميته انا رديت امنت على كلامك انا رديت على كلامك بس انت تأمن على اي كلمه انا اقولها انا انا ما بقومنش من المؤامرة المؤامره وما بمينش بان بم في ت ت تكاتف عالمي امريكي صهيوني يهودي اسرائيلي كلام ده كلام فارغ الموضوع موضوع مصالح واحنا لازم نكبر بقى ولازم نتكلم كلام واقعي بلاش الكلام بتاع الستينات ده موضوع المؤامرة الصهيونية وموضوع المؤامرة العالمية علينا ومو... احنا ولا حاجة دلوقتي. ومين المهتم يعمل مص... يعمل مؤامرات علينا احنا كل اللي همهم هم ال... المصادر والموارد اللي عندنا اللي هم عايزين يستولوا عليها. ومصالحهم في المنطقة. بس هو ده كل اللي همهم. هم. لكن مؤامرة صهيونية ومؤامرة بطيخية ده كلام با... كلام بايت يعني. طيب دعيت على فاروق حسني وربنا استجاب دعوتك. الحمد لله. ايه بقى? <تصفيق> يعني بتدا على تويتر دلوقتي على مرشح المصري في اليونسكو بتاع اه مش مرشح مصري ده مرشح النظام المصري اه روح في الاخر راجل مصري برده ولما هيمثل هيمثل مصر ما بيمثلش والمصري. مصر طبعا يعني بيمثلش. لما يدخل اليونسكو هيبقى اسمه مصري ماسك اليونسكو زيه وزي براتلي اللي ماسك الطاقه الذريه انا ما بعتبروش مصري وانا لو انتو بتعتبره ايه ولو لو النظام اتغير الراجل ده لازم يتحاكم على البلاوي اللي هو عملها في الثقافه في مصر ماسك الثقافة كل الفترة دي ماشي يمكن هو زي باقي الوزراء كلهم ما عملوش كويس بس ده ما يخليش ان احنا ندعي واحد مصري واي وزير هيترشح هندعي عليه برضو وما نتمنالوش ان هو يرجع ندعي على البرادعي ندعي على البردعي طبعا ليه البرادعي ده عمل مصيبة سودا في موضوع العراق اصلا ده حاجه دوليه كمان مش يعني هو جزء من الموضوع حاجه هو جزء من النظام طبعا من النظام يعني انت ضد كل ما هو خارج من النظام وكل ما, ما, ما خارج من جوف هذا النظام انا ضده لان هو فاسد بطبيعته طيب خلينا ننتقل معك لنقطة تانية وهي يعني ايه مدون احترافي وهل في حاجة اسمها تدوين احترافي وان واحد يقبض فلوس عشان بيدون وهل في مدونين بيستفيدوا من التدوين ده بشكل غير معنوي بين غير معنوي وموجودين في المجتمع التدويني ومبيقولوش ده او بياخدوا دعم تحت التربيزة او مشباين او او او واتحفني بقى كده بالأسامي علشان ايه؟ لا انا مش هقول أسامي خلال نتوقعش مني أسامي بس موضوع التدوين الاحترافي ده أصلا ده مسخرة مفيش حاجة اسمها تدوين احترافي التدوين هو عمل فردي قائم على مجهودات فردية ومجهودات تطوعية فما ينفعش ان حد ياخد مقابل على ده لو خد جايزة اشطى يعني لو خد تكريم برضو اوكي لكن ما ياخدش فلوس على ده؟ مين اللي بيقبضوا؟ انا عايز اسأل انا والله مش فاهم موضوع يعني, إيه مدون يعني بس أنا بس أكتب على البنر بتاع بتاعتي لا محمود صابر دوت كوم ده يعني لغايه حد انا مدون احترافي وحد مفروض مين بقى الجهه اللي تقبلني حتى الان مفيش حد في مصر زعم ان هو مدون احترافي يعني اللي عايز يشتغل يشتغل في الصحافة. يشتغل في حاجة بتجيب فلوس بس في حد زعم ان هو مدون احترافي هو مش مصري بس زعم ان هو مدون احترافي هو بدماغه هو حر انا ما, ما هو معناها هو الكلام ايه مع الكلام عليه فلوس بس ان انت مثلا حد بيدون زعم فممكن تكون فاهم معنى الكلمة. انا انا لما رحت امريكا شفت مدونين احترافيين وبيشتغلوا في جرايد وبيلبسوا بدل وجرافطات وليهم مواعيد مواعيد حضور وانصراف وكلام من ده ناس بيشتغل في واشنطن بوست ناس بيشتغل مش عارف فين وكلام من ده ده مدون ليه صفحة على الانترنت في الموقع بتاع الجريدة. وانا ما بعتبرش ده بلوجر بصراحه انا بعتبره راجل بيكتب اوب ايدز ايديتوريلز بيكتب مقالات راي فده ما يعتبرش مدون في وجهه نظري وده مش بالنسبة لي التدوين هو اللي عندنا بقى التدوين هو عبارة عن اكتيفيزم هو عبارة عن عمل تطوعي هو عبارة عن حاجة انت ما تتقاضاش عليها اجر لو تقاضيت عليها اجر ده ما يبقاش ده يبقى موقع تجاري ما يبقاش موقع تدويني حتى لو من خلال جوجل ادس لا لو من خلال جوجل ادس دي حاجة تانية. انت برضو ممكن تكون عندك مشاكل لان انت بسبب نشاطك السياسي مثلا ما بتشتغلش فما عندكش مصدر دخل فانت محتاج اعلانات على موقعك لكن في ناس في مصر بقى خلينا نتكلم عن مصر دلوقتي بيعملوا يعني شغل اللي علاقة بالتدوين بس بيجيب فلوس يعني بيعملوا ما بيقدموا حسنا خدمة هوستنج. بيقدموا خدمات معينه لا ده طبعا لا, لا ده ده ما فيش ده بيجيبوا يعني فاندنج من بره وبي بي, بي, بي بيعملوا بهذا بي المشروع بينفذوا بهذا بي المشروع لا ممكن تعيد الحكاية دي ثاني عشان انا فاهم ان في ناس مثلا ممكن تعمل سيرفر وتدي المدونين فالموضوع بيبقى بيكسبوا فان هو ده عمل تجاري بحت مالوش علاقة بالتدوين في منهم ناس, في ناس بيجيبوا فاندنج من بره بالظبط ويعملوا وي بيقدموا بيه الخدمه دي يعني الخدمه دي ما بتبقاش من فلوسه هو <تصفيق> بس هو بيبقى من فاندينج جاي من بره وهو بي... وما بيبقاش معلن طبعا الجهة الممولة ولا بتاعه في ناس بتعلن وفي ناس ما مبتعلنش يعني في حاجات زي كده تابعه تابعة الـ NGOs او تابعة المدونين بس هم بيشتغلوا في المجتمع المدني وفي ناس سنة يوم بتعلنش خالص انها بتعمل الكلام ده طيب انت في كلامك قلت ان انت في زيارتك لامريكا شفت مدونين في واشنطن بوستن انت رحت امريكا كم مرة؟ والله مش فاكر يعني خمس أو ست مرات كتير كده. يعني انت جولدن ممبر عندهم <تصفيق> طيب ده ليه علاقة يعني يمكن برضو بيتقل ومن أكتر الطهيرات اللي بتحجمك آه. وهو التيار الناصري طبعا وانت بتهاجمهم في الباك وما تتوصلش بس اكتر التيارات دي بتقول ان انت بقى وشغل العملاء والمدونين والناس اللي بتروح امريكا رايح جاي وليهم علاقات وكده ده الكلام المكرر بتاع الستينات اه بس ده مش يعني يعني هم لما بيروحوا لما بيروحوا ليبيا ولما بيروحوا سوريا ولما بيروحوا الجزائر اي بيروح حاجه مش مفهومة بس ما يبقاش رد طبعا انا كمان بيروحوا أمريكا. بيروحوا ضيوف على الحكومة وبيروحوا في ضيافه الحكومه وبيروحوا وياخدوا هدايا من الحكومة. وياخدوا تمويلات من الحكومة. بياخدوا مشروعهم القوم العربي. ما فيش حاجة اسمها مشروع قومي عربي. انا عندي مشروع مصري. اي حاجة برا مصر تبقى خيانة لمصر. اي حاجة غير انها تكون مصرية حتى لو كانت بزعم الاسلامية او بزعم العربية. ده كلام فارغ بالنسبة لي. ده بي بي بيحمل اي حاجة ما تحطش مصر في الاولوية الاولى عندها بالنسبة لي ده خيانة. هرجع تاني لسؤالي انت في زياراتك المتكررة الامريكيه ده بسبب نشاطك كمدون انا كل زياراتي ما رحتهاش بدعوه من الحكومه الامريكيه والطلب حتى زيارة الكونجرس انا ما رحتش كلمت في الكونجرس انا رحت اتكلمت في في جامعه في جونز جون هوبكنز بس اتكلمتش في الكونجرس كان في لقاء في الكونجرس كنت مدعو في اللحظات الاخيره كنت مدعو لكن انا ما قبلتش انا رفضت ان انا اطلع قدام الكونجرس خالص خالص يعني انت من وانت طالع من مصر لغاية هناك ما كنتش حاطت في بلانز ان انت هتخطف في الكونجرس لا وما تغيرتش البلان عشان لقيت حد معين هناك لا اخالص لا نهائي نهائي ما تغيرتش انا كنت طالع عشان اتكلم في جامعة جون هوبكنز بس طب وايه ما يعني تفاصيل ما نشر في احد الجرائد على انترونيت على اليوم السابع اتقال من جر... واقل عباس لا حد هناك فقالك لا انا مش هخطب. فالناس قالوا هنصرحوا بكم بلقائين في جمعات برنا. خبر متصرب وده كان جزء من الحرب الطاحنة اللي حصلت جوا حركة ستة ابريل وانا اتخذت فيها في رجلين. بس الحمد لله انا بعرف اخد حقي وبعرف اقول الحقيقة. خدت تحقق من حركة ستة ابريل. الحمد لله. طيب. خلينا. ن... وعايز اقولك ان الطرفين بيخطوبوا ودي دلوقتي. برغم ان الطرفين شتموني والطرفين عملوا فيها حاجات مش كويسة مش انت لوحدك اللي شتنت بس مش ده الموضوع بس انا برده <تصفيق> عايز عايز ارجع لك تاني لان آه الموضوع, آه أمريكا. أمريكا الموضوع امريكا الموضوع امريكا انا ما رحتش امريكا ولا مرة في زيارة حكومية كل زياراتي مجتمع مدني واللي بيدعوني مجتمع مدني يا اما جامعات يا اما معاهد دراسية يا اما جامعات يا اما منظمات, منظمات دولية او منظمات حقوق انسان غير او منظمات صحفيه غير كده ما رحتش يعني ما رحتش زيارة مخصوص للكونجرس. ما بيتدبوش حداية ولا فلوس? بتاع ايه? امريكا مفهاش الكلام ده. اصلا امريكا فيها شفافية. ولو هيديني حاجة هيقول. لان امريكا بتفضح حملاءها. دي حاجة معروفة للناس كلها. فبلاش نضحك على بعض. لو هاخد حاجة من امريكا هتبان عليا شوف بقى من الناس اللي تقول واي جاب عرباس عرب جاب عربية ولا جاب شقة ولا جاب كلام فارغ من ده يعني ما ده كلام فارغ. يعني اصلا امريكا مش هتديني تمويل عشان اجيب بعربية هتديني تمويل عشان اجيب مشروع. وانا ما عملتش مشاريع لحد دلوقتي. فاللي شايف ان انا عملت مشروع وبخبي عليه يقول لي. والامريكان بينشروا. وبيحب يقول لك تحط بانر قد كده او باجة قد كده للمعانة الامريكية على المشروع بتاعك. ده ما حصلش معي. بس يمكن كمان التمويل اللي بمشاريع مختلف عن اللي انا بكلم عنه يعني انا اللي أنا بق... يعني تمول المشاريع لو مجتمع المدني بياخد أو حد من المجتمع المدني بياخد بسرعة أو بأخرى دعم من الـ من الـ USAID ولا من التحاد الأوروبي وبشكل معلن وصريح أنا... أنا ما عنديش مشكلة كبيرة بتاعت... أنا ما عنديش حتى لو كان من ليبيا ولا من سرطية أنا ما, أنا ما عنديش, أنا ما عنديش مشكلة ب... معاه بالضبط بس, بس يقول إن أنا بياخد الواقع إن في ناس بتقول وفعلاً اللي بياخد من التحاد الأوروبي أو أمريكا وبياخد فلوس ده بيقول وبيحط البتج يملع عين للتخين واللي بياخد من العراق و... ودول تانية او يعني كان بياخد من العراق, من العراق في السابق الله يرحمها بقى الله يرحم طيب هنروح لفصل ونيجي تاني ونكمل كلام على المجتمع المدني والمدونين ووائل عباس وكل حاجة تانية ورجعنا لكم تاني ولسه معنا المدون وائل عباس في برنامج على الويب وفي الجزء الأخير من الحلقة عايز أسألك يا وائل يعني اتكلمنا عن يمكن حاجات كتير كنا عايزين نغطيها وحاجات كتير انا مكنتش عارفها عن عن بالذات حكاية التدوين المدفوع الأجري دعني انه بالنسبة لي حاجة مبهامة تماما بس خلينا ننتقل لحاجة تانية او حاجة تانية بخصوص مدونتك انت الشخصية ايه اكتر حاجة كتبتها في المدونة وحصل عليها فيدباك من الناس ولقيت كومنتس عددها كبير وبسطت بيها يعني انت لقيتها عملت صدى كبير ما كنتش متوقعه هي اكتر حاجة بالفعل حصل فيها ردود افعال هي موضوع التحرش الجنسي. بس ده انا مساعدتش بيه قوي لان انا كنت عايز الناس تهتم بموضوع تانية زي التعذيب او موضوع تزوير الانتخابات او موضوع المظاهرات والتغيير والكلام ده. للاسف الناس انشدت بسبب الطبيعة الجنسية للموضوع. يعني برضو لما بنشر بصلا فيديو تعذيب لبنت الناس بتهتم اكتر. هو أنشر الفيديو بتاع الزابط اللي بيطلب البنت تقلع هدومها كان في برضو ردود أفعال كبيرة فكنت أتمنى أن الناس يكون رد وعيها أندق من كده وأنها تهتم بالمواضيع الأكثر جدية المواضيع دي طبعا جديه بس ردود الأفعال بتاعتها الناس جاي عشان الإثارة والجنس وأنا مش مش معتمد ده في المدونة بتاعتي يعني, يعني, يعني, يعني إنت رأيك مثلا الشعب المصري مثلا مش ناضج زي ما نصيف قال وبتاع؟ لا مش موضوع كده هو موضوع بس إن هو خمسين سنة من الحكم العسكري سهمت في التغيب تغيب الوعي بشكل كبير وده ما يلامش عليه الشعب المصري يلام عليه النظام القمعي الحاكم من ايام عبد الناصر أيوة بس في الاخر النتيجة نخدة النتيجة ان الشعب المصري محتاج إنه وعيه يصحى وعلشان كده انا مسمي الموضوع بتاعتي الوعي المصري انا بحترم الشعب المصري مش بحتقره ما أولش عليه غير ناضج الشعب المصري ناضج وفاهم مصلحته فين بس هو المشكلة في وعيه إن هو محتاج يبي عنده وعي سياسي وعي بحقو وعي بمين الناس اللي موجودة على الساحة وأنه هو يعرف يختار بينهم وأنه هو يؤمن بالديمقراطية ويؤمن بالاختيار الحر وأنه هو يختار الناس اللي مصلحه معهم. من يعني يمكن ده دا دا أنا كنت متوقع أن أنا أسمع منك بس كمان في حاجة حصلت وحاجة نشرتها في مدونة بتاعتك وكانت بخصوص ملحق في جريدة الكرامة. والموضوع تطور مش تهديد من الحكومة ولا تهديد من الداخليه الموضوع تطور لتهديد من قوى معارضة. معانا يعني او محسوبة على القوى المعارضة. وتهديد وصل الموضوع قديم قوي حرنكش. تهديد وصل ايه الموضوع وصل ان هم اجروا لي بلطجيه ضربوني على القهوة. واتضربت لا <تصفيق> طيب نجريت يعني ولا ايه اللي حصل لا قعدت على القهوة بس ما حدش جه او جم في وقت ما كنتش انا موجود فيه او ما تجرؤوش ان هم يجوا وانا قاعد مع ناس معينه طب انت شايف ان ده بس لمجرد ان انت نشرت الملحق. وبس للتذكير الناس الملحق نزل في الكرامة وكان بمناسبة مرور تلاتين سنة على صورة الفاتح. يا عزيزي لما يتنشر حاجة بالشكل ده في اي جريدة. فده على طول بينبسك منه على ما تستفهم عن تمويل هذا الحزب وهذه الجريدة. ده شيء مشبوه جدا. و... دعم الملحق الخاص و... بها. وارايك و... و... في رد الفعل يعني. دكتاتور اقدم من حسن مبارك. واقدم من السادات. يعني الراجل ده ماسك الحكم من قبل السادات ما يمسك الحكم. بتحتفي بيها على ايه؟ على المشانق اللي علاقها في الجامعة وعدم الطلبة؟ على البيوت اللي هدمها بالدبابات؟ على المجاز، على المعارضين اللي كان بيدبابهم في الحمض؟ بتحتفي بهذا الرجل ليه؟ يعني الرأي يا ان هما ما شافوش ده ان هو رأي معارض وعدة وخلاص ووصل الموضوع لتهديد بالبلطقية ليه؟ ايه السبب؟ يعني كان في خلفيات معينة كنت على طول بمسلا اكيد ده بيهدد مصالحهم مع هذا الممول لجريدتهم وحزبهم. واكيد ده بيهدد سمعتهم كمعارضة في وسط بقيت المعارضة. لما تبقى معارضة بتطالب بعدم التوريث وبالتغيير وبعدين تعمل دعاية لواحد مستمر ومجدد وهيورس وقمعي زي معمر قزافي. ففين نصدقيتك? طيب. خليني كمان اقول لك حاجة تانية يا واقل. بيتقال عليك ان انت مدون ابيح. انت ايه رأيك في المقولة دي? والله انا افخر بده يعني كانت الناس معتبرة اللي انا بكتبه ده اباحة ف... فانا ابيح على النظام وابيح على قليل ادب وابيح على المنافق وابيح على المرتزق فده شيء كويس طب مش شايف ان في شاية الفاظ ووش انا بستخدم اللغة العامية المصرية قبل ما تقول لي الفاظ والالفاظ دي موجودة في اللغة العامية وبتتقال في الشارع وفي الاوتوبيس وفي اسام الشرطة وفي الاسر الجمهوري واسي وبتتقل بيوتنا يا حرامك يعني مش كل الألفاظ اللي بت... ما نتحكش على نفسنا يا لا لا لا, لا, لا, لا سانيا واحدا تتبع... مش كل الألفاظ اللي بتقولها انت تتبعات في, في بيتك وبتبيخرم وبيت... ودلك لفظ من الشارع بس مش كل الألفاظ اللي, بتت... اللي انت بتقولها في تويتر الاكاونت بتاع تويتر بتاعك اللي فيه أكتر من 3000 أو ولا 30,000 3000 ولا 30,000 3000 3000 متابع و... و... والمدونة بتاعتك اللي بتاعها يمكن أكتر من جرائق قومية كبيرة وكتيرة ال... انت بت... بتحط ساعات ألفاظ غير مبرارة كمان يعني ما انت لو ببوس تشالت منه الفاظ الواسخة مش هيبقى وحش. لا مبرارة أو مش مبرارة دي ترجع علي انا. ماشي بس ليه بتبقى حريص دايما ان انت تستخدم الفاظ من ده يعني ده عشان يطلع لك يعني عشان يبقى لك سرش وكلام انا ليه ليه انا ليه, ليه? لا خالص نهائينا ما انا مش محتاج اصلا نعمل الكلام ده. اكيد. لو دورت <تصفيق> على وعي عباس او دورت على الوعي المصري هتطلع وتطلع لك. وتطلع <تصفيق> كمان مدورة عن يسمى موز عباس. أو أول عباس. في جوجل وده حاجة كويسه برده وثاني نتيجة. حتى المدونة التانية اللي بتشتمني دي برضو دي حاجة كويسه ده دليل على ان انا راجل مؤثر بيعملوا لك فيديوهات ده دليل على ان انا راجل مؤثر وكلامي بيوجع مش بس حكاية ان هم بي... واحد فاضي وبيكتب بوست ولا بوستين في مدونة. ده الراجل بيعمل فيديو على الموفي ميكر ما تتفرجش بس و... ما مش بتفرج بس دي يعني هو تقول... يعني متوقع ان ادورك يحاربك بكل السبل بما فيها السبل بتاعتك انت ما فيهاش حد انت. ان دي ولا تيار حتى اه بص هو كان هي كانت بدأ طيار اسلامي وانا كنت عارف مين تحديدا بالاسم وبالشخص وبالمكان. وعرفت اجيبني. لو منك اقوله بس انت مش هتقول طبعا. لا مش هقولها. يعني انا لا ايه. هو هو هو ولد مصري اسلامي وبيدرس في جمعة امريكية. بس بعد كده المدونة بطريقة ما يعني مسكها حد تاني. او مجموعة من الناس. ما شاء الله مجموعة. مجموعة من الناس. اما شافوا ان ده ناجح ان انت تشوي سمعة والعباس فمسكوا الموضوع. يمكن خدوا على بس انت بس. انت خ... انت الله اعلم بقى طيب هنرجع للموضوع تتكلم آه. على الالفاظ المستخدمة في تويتر ولا بص انا لا اؤمن بالرقابة نهائيا وانا اشجع خرق الرقابة. وانا خرق القوانين خرق الرقابه الغير فقط الغير الغير عادله اي قانون غير رقابه عبارة عن كيان غير عادل يعني ما تسيب الناس تقول اللي هي عايزاه وبعدين الناس تحكم انت مش عايز تسمعني ودانك بتتاذي من كلامي ما تسمع ليش. ما ليش. ما تجيش مدونتي المدونه المدونه مش مفروض عليك واخبالك مش بتشتريها بفلوسك طب يمكن وجد نظرك في ده وصلت مش بتبص بس ارضي فاهمني ازاي انت بتروح لها باختيارك طيب شي... ايه رأيك في مصابعات اتعملت ولسه منتهية او لسه ما منتهيتش لسه شغاله لغاية دلوقتي اه لافضل مدونات عربية وتم استباعات كل المدونات اللي بتكتب الفوز خارجها ايه رأيك في مسابقات زي دي هي مستبعدتش كل المدونات الخارجة بس يا بس كل المدونات المصرية اساس يعني فيش مدونة مصريين المصريين كلهم ما بيتواصلوش يعني <تصفيق> وده يبينك المعنى واحد <تصفيق> لا لا لا خالص ما, <تصفيق> ما عندنا مدونين زي الفل ومنتبين وبنات وبحاجات الناس بتكتب عن الدباديب والورد والأطفال والحاجات اللطيفة دي يعني ف رحول الإنسان وغيره من كل ده تبعد بالزبط اه رأي في المسابق بتكتب... دي بتكتب شعر وناس بتكتب قصة خسيرة وناس بتشتغل في الأدب والكلام ده ف اه لا واضح جدا المسابقة فيها حاجة مريبة يعني يعني مصر بدون م ومش عشان انا بؤمن بالقومية المصرية ولا متحيز لمصر والكلام من ده. لا خالص. موضوعا ما فيهوش كده خالص. بس اكبر واهم واكتر دولة فيها مدونات والدولة البلوجوسفير بتاعها عمل ضجة عالمية والمدونين فيها حصلوا على جوائز عالمية سواء في الصحافة او في التدوين او في حقوق الانسان ما فيش مدونة منها تتأهل معج... لجنة التحكيم الجامدة المهمة الحلوة دي. ما فيش مفيش معجبهمش حاجة من المدولات المصرية. معجبهمش مدونتك، معجبهمش مدونتي، معجبهمش مدونت علاقة، معجبهمش نورة،, نورة يونس، معجبهمش عمر غربية، مع... في فيه ايه؟ على اي حال انا يعني في الاخر سعيت جدا باللقاء ده يعني وفي حاجات ما عرفتهاش برضو الا دلوقتي وانت بتولي لي. شكرا يا وائل على الوقت الجميل ده وبتمنى ان كل الناس تكون استمتعت بالدردشة الخفيفة اللي دردشناها مع المدون المصري اللي حصل على جوائز عالمية وقال عباس وأشوفكم قريب في حلقه تانيه شكرا